خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار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 ربك مات كذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك تكذبان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 يا معشر الجن والانس إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك تكذبان. يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصغان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آل ربك تكذبان؟ فيوم إذ يسأل عن ذنبه إن ولا فبأي تكذبان؟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 بأي آل ربك تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل ربك تكذبان فيهما من كل فاكهة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 كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟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 فبأي آل إربك تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آل تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثمن انس قبلهم ولا جان متكئين على رفرف خضري وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام